يا طول ليل الحزن مع و س ع ة ا ل ج ه ر ة بشاعر ا ل ا لي ل كتم دمعه عن اخوانه لا شاف طال الحزن والليل به ق م ر ة يسري مع الليل في ب د ا ع ه و ق ي ف ا ن ه يا ليل الحزان منك عيشتي ق ش ر ة ويا صبح وين التفاؤل فيك و ع و ا ن ه وانا لياما طرتلي الفاتن ا ل س م ر ة أ ض ي ء بين الزمان المر احزانه في ل م ع ة الدمع المح س ي ر ة ا ن ع ط ر ة يفوح من هالوصل في اعذب ا ل ح ا ن ة ك ن الوطن في غيابك د ي ل ة الذكرى تسريبي من الحنين وعين نعسانه ويضيق فينا ل ف ض ا ء و س ع ة ا ل م س ر و ع ي ش ميت ا ل أ م ل في نفس غضبانه يطري علي في غيابك شي ما يطرى شفني جليس الحزن في آ خ ر ا ل ح ا ن ة شفني ترى ب ا ل غ ي ا ب المرنه عدرا عيوني من الهجر س و د ة وذبلانه ياكبر ليل الحزن مع جرح ما يبرى كبير روحي ولكن الحكي خانه